ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم, أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيا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 أمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون